انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم, وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون